حقون فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إِنَّمَا يدعو حزبه ليكونوا من أَصْحَابِ السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد وَالَّذِينَ وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب سُكَّ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ لِيَحْفَثُ ثِيَرُ سَحَابٍ فَسُقِنَاهُ إلَى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 الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وما